فَإِنَّمَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَاجِلَةً هَازِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً ۖ ذَٰلِكَ لَذِكْرُ الْمُجْرِمِينَ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 ويا قوم اؤفوا المكيال والوزان بحق الصراط ولا تبخسوا الناس اشياء وهو لا تعثوا في الارض مفسدين فطئنه الله الخير لكم ان كنت مؤمنين وما علينا عليكم بحفي اشْعَائِبُ أَصْلَاتُكَ تَحْمُرُكَ أَنَّةٌ كَمَا يَعْبُدُ آذَانُ أَلَا أَنْ نَفْعَلَ فِيهِ أَمْوَالَنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ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 توكنت وإليه أن